وجوب الإيمان باليوم الآخر تحدثنا في الدرس الماضي عن ضرورة الإيمان باليوم الآخر وها نحن ننتقل إلى موضوع وجوب الإيمان باليوم الآخر ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا كأن الله سبحانه وتعالى وضح في هذه الآية أركان الإيمان وكيف أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الأساسية فعقيبة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان باليوم الآخر لأن من مقتضى الإيمان بالله دقق من مقتضى الإيمان بالله تصديقه في جميع ما يخبرنا به لو سألك سائل ما الدليل على أنك على إيمانك باليوم الآخر فقول هذا الكون كله دليل على وجود الله فالإيمان الله فالإيمان بوجود الله ايمان تحقيقي بعد ان عرفت الله وعرفت ان لهذا الكون خالقا عظيما وان هذا الخالق العظيم لا يعقل ان يترك عباده من دون ارشاد وانه انزل على رسله كتبا ليعرفهم بحقيقة وجودهم وحقيقة المظلمة الذي خلق من أجلها، وأن الله عز وجل بهذه الكتب أخبرنا أن هناك يوما آخر، يوما آخر، فمن يقتضي، مما يلزم الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتبه لأن هناك يوما آخر القضية سلسلة الإيمان بالله إيمان تحقيقي عن طريق النظر في الكون وعن طريق الاستدلال العقلي اليقيني وقد ذكرت لكم من قبل أن مثالك اليقين أربعة مثالك هناك مسلك اليقين الحسين أنت تشعر، أنت تحس بعلميك أن هذه أن هذا المصباح متألق، وأن هذا كتاب، وأن هذا كأس، وأن هذه يد، فهناك مسلك الياقيني الحسي، وهناك مسلك الياقيني الاستبدالي الأثر. يدل على المؤثر والنظام يدل على المنظم والخلق يدل على الخالق والوجود يدل على الموجد أسا سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على العليم الخبير هذا مسلح اليقين الاستدلالي وهناك الشيء الذي غابت عينه وبقية آثاره مسلك اليقين به اليقين الاستدلالي. الشيء الذي ظهرت عينه حسياً مسلك اليقين به اليقين الحسي. الشيء الذي غابت عينه وغابت آثاره مسلك اليقين به اليقين الإخباري. فعالم الأزل. وعالم الأبد والملائكة والجن واليوم الآخر والجنة والنار والبرزخ والعوم البعث والنشور هذه الأشياء المغيبة عنا نسلك اليقين بها اليقين الإخباري الله عز وجل أخبرنا أن هناك يوما آخر إيمانك بالله ايمان سعطيقي يقينك بوجوده يقين استدلالي لكن يقينك باليوم الاخر يقين اخباري لان الله عز وجل اخبرنا عن طريق الوحي وفي الكتب المنزلة ان هناك يوما اخر فهذا الدليل الاول وقد أخبرنا بيوم الآخر في وعده ووعيده وما أعد الله في هذا اليوم من نعيم للمؤمنين المتقين وما اعتدى الوعد غير الوعيد الوعد بالخير الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب وما أعد من الوعد وما أعد الله في هذا اليوم من نعيم مقيم وما اعتبه من الوعيد في هذا اليوم من عذاب للمجرمين ولقد قرر الله سبحانه وتعالى حقيقة الحياة الثانية بعد الموت وأنها حياة الحساب والجزاء وإقامة العدل الرباني في الخلائق حياة الأولى حياة الابتلاء والحياة الثانية حياة الحساب والجزاء وإقامة العدل الرباني في الخلائق وأنها حياة أخرى خالدة الحياة الدنيا حياة ابتلاء موقعة حياة ابتلاء ثانية والحياة الآخرة حياة جزاء خالدة حياة ابتلاء ثانية وحياة جزاء خالدة بعد هذه الحياة الأولى الفانية القصيرة المدى التي هي حياة الامتحان والابتلاء المحاطة بظروف الامتحان اللازمة على أتم وجه وأدق يعني طبيعة هذه الحياة مصنمة بشكل دقيق دقيق على أن تكون حياة ابتلاء هناك تفاوت في المستوى المعاشي هذا الغني ايشكر وهذا الفقير ايصبر هناك ابتلاء في قوة الجسد وبعثه هذا الصحيح ايشكر وهذا الثقيم ايصبر ربنا عز وجل جعل الحياة الدنيا متفاوتة تفاوتا كبيرا من اجل ان يكون الابتلاء صحيحا ولقد وقرر الله سبحانه وتعالى حقيقة هذه الحياة الآخرة في اليوم الآخر والدار الآخرة في جميع الأديان السماوية وأنزلها على جميع رسوله عليهم الصلاة والسلام هي نقطة مهمة جدا أن اليوم الآخر أحد أركان العقيدة في كل الديانات السماوية ما من دين سماوي إلا وأحد أركان الإيمان فيه الإيمان باليوم الآخر لكن ربنا عز وجل في معرض وجود الإيمان باليوم الآخر ينوع وسائل العرض فتارة يأمر بالإيمان باليوم الآخر وتارة ينهى عن الكفر به وتارة يسرح بحيث لا يدع شبهة في التصريح وتارة يرذب في الجنة وتارة يرغب من النار وتارة يشير ويلمح في مقام حث المؤمنين على العمل الصالح وتارة يمثل مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر وطارة بالتنفيذ والتشبيه لتقريب حقيقة هذه الحياة الثانية إلى الأذهان وطارة بإقامة البراهين والحجج المنطقية الدامغة في مناقشة منكري البحث وطارة بيصفنا في هذه الدار الآخرة من نعيم مقيم وعذاب أليم وجنة ونار وعرض وحساب وميزان وفراث إلى غير ذلك من مشاهد وصور لا يخفى على متعاقد كتاب الله باستلاوة أو بالسماع كثرة الآيات الكريمة التي تنوه بالبعث من مختلف أطرافه وبالحياة الآخرة من مختلف ألوانها فعقيدة الإيمان باليوم الآخر وما في هذا اليوم من حقائق ثابتة عقيدة معلومة من الدين بالضرورة بينت لكم من قبل أن هناك مجموعة عقائد يجب أن تعلم بالضرورة ولا وعسى أي مسلم مما غبت الجهل بها لا أدرى الجاهل التبحر في بعض العلوم فرض كفاية لكن هناك بعض الحقائق بعض المعتقدات الأساسية يجب أن تعلم بالضرورة إذا حضور مجالس العلم يرقى إلى مستوى الفرد. من أجل أن تعرف العقائد التي لا بد من أن تعتقد بها لأن هذه العقائد أساسية في تحرك الإنسان من كانت عقيدته صحيحة كان عمله صحيحا ومن كانت عقيدته زائغة كان عمله زائغا والدليل ناسع كالشمس هذا الذي يأكل مالا حراما لماذا أكل مالا حراما لأنه اعتقد أن الحياة هكذا خلق الإنسان بلا مسؤولية أما إذا علم عذن اليقين أنه سيحاسب عن هذا المال الحرام حسابا عثيرا إذا اعتقد أن هذا المال ربما تلف وأتلف صاحبه، ابتعد عن الحرام يعني هناك علاقة أساسية وعلاقة خطيرة جدا بين المعتقد وبين السلوك خذ هذا في أمور أخرى هذا الذي يعتقد اعتقادا جازما أن كثرة ملح الطعام يسبب ارتفاع الضغط وأن ارتفاع الضغط مرض خطير قاتل إذا بلغ علمه حد اليقين في خطورة مرح الطعام يعزف عن الطعام المالح ولو كان من أشهى أنواع الطعام تقول لا منعت عن المرح قناعته الوقينية من أن ملح الطعام يسبب له متاعب لا حصر لها تمنعه من تناول ملح الطعام هذا على مستوى على المستوى الصحي فإذا كان جاهلا ولم يعرف خطورة هذه المادة وأثرها في رفع الضغط وفي حبس السوائل في الجسم وفي إرهاق القلب تناول من الملح بشكل يرضي ذوقه يقول لك هذا لا لئلا أضف أضف الملح حتى نستفيغ طعامه. إذن العقيدة لها علاقة بالسلوك. كلما ارتقى مستوى اليقين، كلما سما العمل. إذن لا يمكن لإنسان أن يستقيم على أمر الله إلا إذا صحت عقيدته. فإذا لم تصح فهو يقترف من الآثام. ويقتنس من الشهوات ويقتنس في الملذات بحيث يبدو وكأن عقيدته غير سليمة لذلك يعلن المسلم دائما يفقى عقيدته التي متى أخلى بها كفر يعني إذا الإنسان اعتقد أن هذه الصلاة لا لزوم لها إنها حركات لا معنى لها إنها عبء على الإنسان. لابس مرتاح، اخلع حذائك واخلع ثيابك، وتوضأ وصلي. و... يعني هذه الصلاة عبء. إذا اعتقدت أنها عبء وأنه لا لزوم لها، فهذا كفر. قد يترك المرء صلاته إنكارا لحقها فيكفر، وقد يتركها تهاونا فيكفر. المعتقد شيء مهم جدا إذا اعتقدت أنه لا بد من أكل الربا هكذا الحياة هذا المال لا ينبغي أن يبقى مجمدا لا بد من أن يستثمر بربح مضمون من دون قلق لا بد من وضعه واستثماره بفائدة عالية إذا اعتقد الإنسان هذا مستحلا الربا، فقد كفر فقد كفر أما إذا وربا يعني بليق الذهب أغراه في أن يستمر ماله إذا غلب معتقدا حرمة الربا فهذا فسق الفرق بين الكفر والفسق فرق بين صحة العقيدة وبين زيغ العقيدة إذن المسلم يؤلم دائما أنه يؤمن باليوم الآخر ولا يمكن شيئا من أحوال الآخرة وعقائقها التي جاء الإخبار عنها بطريق يقيني صادق فلا ينقص منها شيئا يعني إذا الإنسان قرأ بكتاب إن الإنسان أصله قد وأن هذا الذي جاء في كتاب الله ليس صحيحا إن الإنسان أصله من آدم وأنه كان في الجنة مع حواء وأنهما هبطا منها هذه القصة التي وردت في القرآن الكريم إذا اعتقد أنها غير صحيحة وقع في الكفر إذا ما موقفه من هذه النظرية لا بد من أن يأخذ منها موقفا واضحا يجب أن يضحضها بالدليل العقلاني والنقلي يعني أنه أن يبقى في ذهنه صحة هذه النظرية وصحة هذه السورة التي وردت فيها قصة سيدنا آدم مستحيل لا بد من أن يأخذ موقفا عقائديا صحيحا إما أن يؤمن بالله وكتبه وفي مقدمة كتبه القرآن الكريم وإما أن يعد أن في عقيدته زائغا وكافرا إذا فلا ينقص منها شيئا ولا يزيد عليها شيئا من محض الخيال والتصور لأنها أمور من أمور الغيب التي لا يستطيع العقل أن يعرف عنها أي تصورة هذا الشئ ألح عليه كثيرا أمور الغيب عالم أذن وعالم الأبد، عالم الموت، عالم البرزخ، عالم البعث عالم النشور، عالم الجنة، عالم النار، عالم الملائكة، عالم الجن. هذه الأشياء المغيب عنا لا سبيل للعقل لمعرفتها عن طريق الاستدلال أبداً. لا بد من الاستسلام لما جاء الإخبار عنها. وهذه عقيدة المؤمن الصحيحة يجب أن يكون إيمانك بالله إيمانا تحقيقيا أما الذي أخبرك الله عنه فالإيمان به إيمان تصديقي الآن لليوم الآخر أسماء كثيرة وردت في كتاب الله وهناك فروق في دلالاتها فلقد جاء في القرآن الكريم تسمية اليوم الآخر بعدة أسماء أخذا مما يجري فيه ومن أسمائه يوم البعث لأن فيه البعث إلى الحياة الجسدية بعد الموت يوم البعث إشارة إلى أن الإنسان يبعث بعد أن يموت ويوم الخروج لأن فيه خروج الناس من قبورهم إلى الحياة الأخرى ذلك يوم الخروج ويوم القيامة لأن فيه قيام الناس إلى حساب الله سبحانه وتعالى ويوم الدين لأن فيه إدانة الخلائق ومجازاتهم على أعمالهم ويوم الفطل كل يدعي وصلا بليلة كل حذب بما لديهم فرحون كل أناس يعتقدون أنهم على حق وأن غيرهم على الباطل كل فرقة وكل جماعة وكل مذهب وكل طائفة وكل فرقة وكل محلة تدعي أنها على حق وأن ما سواها على الباطل يأتي يوم الفصل ليفصل في هذا الموضوع لأن فيه الفصل بين الناس بالعدل ويوم الحشر ويوم الجمع لأن فيه جمع الخلائق وحشرهم في موقف الحساب ويوم الحساب لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهم في الدنيا ويوم الوعيد لأن فيه تحقيقا لوعيد الله سبحانه وتعالى ذلك يوم الوعيد ويوم الحسرة لأن في هذا اليوم يتفطر قلب قلب الكافر حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ويوم الخنود لأن الحياة في هذا اليوم للمكلفين في الدنيا حياة أبدية خالدة الإنسان في الدنيا يخشى تقدم السن ومع تقدم السن يخشى الموت يخشى أن تمضي به الدنيا يخشى أن يغادرها قبل أن يستمتع فيها يخاف أن يزئ أن أن يشيب شعره يحرص على شبابه الدائم أما هذا الشعور يوم القيامة غير موجود في الجنة يعني لا في تقدم في السن ولا في ضعف في الجسم ولا في ضعف في البصر، ولا في تقبل الذاكرة ولا في خوف من الموت ولا في خوف من النهاية ذلك يوم الخلود قال إلى غير ذلك من أسماء ملاحظ فيها التسمية باليوم أخذا من الظرف الزماني يوم البعث ويوم الخروج ويوم القيامة ويوم الدين ويوم الفطل ويوم الحشر ويوم الجمع ويوم الحساب ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم الخلود كل هذه الأسماء مضافة إلى كلمة يوم أخذا من الظرف الزماني وقد جاءت أسماء أخرى ملاحظ فيها التسمية بالدار أخذا من الظرف المكاني المستلزم لهذه الحياة الثانية من هذه الأسماء الدار الآخرة دار الدنيا والدار الآخرة لأن هذه الحياة الثانية حياة مادية أيضا تستلزم مكانا وقد أطلق الله على مكانها اسم الدار ودار القرار هنا يستقر الإنسان الإنسان في الدنيا يغنى ويستقر يرتفع وينخفض يصح ويمرض لكنه في الآخرة يستقر على حال واحدة دار القرار لأن فيها استقرارا دائما بلا فناء ودار الخلد لأن الإقامة فيها إقامة أبدية لا تحتاج إلى تجديد إقامة إذا الإنسان كان ببلد أعماله في رائجة جدا ودخله كبير لا تم أجنبي عن هذا البلد أذل شيء بحياته الإقامة الإقامة جددت أعطوني تجديد ما أعطوني أخروا عليه قلق مستمر لكنه إذا دخل إلى الجنة فلا يحتاج في الجنة إلى تجديد إقامة ولا يخشى أن تلغى إقامته فيها وماهم منها بمخرجين كما وردت أسماء أخرى لليوم الآخر ملاحظا فيها معاني أخرى في الأسماء الأولى لاحظنا معنى الظرف الزماني وفي الأسماء الثانية لاحظنا معنى الظرف المكاني وفي الأثماء الثالثة في الواقعة مثلا إذا وقعت الواقعة سميت واقعة أخذا من تحقق رقوعها يعني لا بد من أن تقع إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كابلة خافدة واطعة قد يصلح الإنسان في الآخرة في أعلى عنيين وكان في الدنيا مغمورا وقد يصبح الإنسان في الآخرة في أسفل الساترين وكان في الدنيا مشهورا الحق لأنها تحق كل مجادر ومخاطم في دين الله بالباطل أي تغلبك أخذا من قولهم حققته فحققته أي غلبته فغلبته الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة يعني الإنسان يعني بخاصم بجاذل بالدعي المنطق لكنه في يوم القيامة تأتيه الخجة الدامرة على أن الذي وعد الله به حق على أن الله, على أن الله على أن الذي وعد الله به حق كما قلت قبل قليل نعم وغلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصبق المرسلون من أسماء اليوم الآخر الحاقة والقرعة أخذا مما يجري فيها من قرع شديد والقرع هو الضرب الذي يحصل فيه صوت شديد وسميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب بأفوالها لو إنسان ترق باب الساعة الثانية ليلا بأنف بالغ أعتقد أن قلبه ينخلع يقول جاء ليأخذني القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة والغاشية ومن أسماء اليوم الآخر الغاشية أخذا مما يجري فيها من غشلان غشلان عام للثقلين الإنس والجن يقال غسيهه إذا جلله وعممه يوم الإنسان يتلقى درء سيء جدا بينس كل, كل أموره العادية يكون في عنده قائمة مشكلات بحلة قائمة يأتيه خبر ينسيه كل ما سواه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لفرض ما واحد الفندق فندق الغرفة ما عاجبت عم يبحث مع ال... مع صاحب الفندق ينتقل لغرفة أجمل مطلع على البحر وهو كذلك تأتيه مخابرة ان محله قد يحترق مشكلة الغرفة هل تبقى انه الغرفة على الجبل مو على البحر هل تبقى هذه المشكلة ثورا يمساها تأتيه مشكلة اخرى الطامة وعصرة طامة الداهية التي تغلب. وتفوق ما سواها من الدواب من قوهم تم الشيء إذا غمرته وكل ما على وكثر حتى غلب فقط قم وسميت القامة بالقامة لما فيها من الشمول والغلبة الآذفة آذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة القريبة وسميت القامة بذلك اشعارا بقربها بالنسبة الى أمر الدنيا الطويل والأعلان قربها يتضمن تحقق وقوعها لدوما الى غير ذلك من اسماء اخذنا الاسماء المتعلقة بالظرف الزماني والاسماء المتعلقة بالظرف المكاني والاسماء المتعلقة بأوقات يوم القيامة وسوف ننتقل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى إلى مقدمات اليوم الآخر أولا الساعة آثارها في الكون وقتها وأماراتها يوم الساعة قبل يوم القيامة قرب الساعة وأمارات الساعة وننتقل بعدها إلى البرزخ وما فيه من نعيم القبر وعذابه. وبعدئذ إلى سؤال القبر من قبل الملكين وبعدها النفخة الأولى والنفخة الثانية وبعدها بعض الحقائق عن البعث واليوم الآخر والآن إلى فصل جديد من كتاب إحياء علوم الدين كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعلم المخاطب المتعلم والمعلم والمتعلم في الأجر شريكان اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين والأمر الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طول بساطه وأدل علمه وعمله لفشت الضالة وشاعة الجهالة وخلدة البلاد وهلك العباد فنعوذ بالله أن ينبغيث من هذا القتب عمله وعلمه وأن ينحي بالكلية رسمه وحقيقته وأن يستوري على القلوب مداهنة الخلق وتنحي عنها مراقبة الحق اعني التنسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائن وأن يعد على بصاق الأرض, الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لوم تلائم فلا معاذ إلا به ولا ملجأ إلا إليه هذا الكتاب كتاب الأمر بالمعروف والنفي عن المنكر يقول عليه الصلاة والسلام كيف بكم؟ إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا أولا كائن هذا يا رسول الله قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف هذا الباب فيه أجلة نقلية كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ يدعون إِلَى الخير. ولا أمرنا بالمعروف ولنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والتكم إعراب اللام لام الأمر أمر إلهي صريح صريح واضح واضح محكم محكم والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ولا أمرنا بالمعروف ونهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون والفلاح محصورا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني لا يفلح القوم إن لم يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر جنين آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وَلَنَهَيْنَا عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَعْضٍ نُصَحَةٌ مُتَّبَدُونَ ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض ذششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم وقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف فالذي هجر الأمر بالمعروف خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية قال تعالى لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسار زاود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لذئت ما كانوا يفعلون شيء يقسم الظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلب الدين يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر الذي يبئس كان كانوا يفعلون ويقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الذي جعلكم خير أمة أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى فلما نسوا ما يذكروا به الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يستحق النجاة من أهوال الدنيا وأهوال الآخرة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وما تعاونوا على الاثم والعدوان والبر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الاخره والتعاون يعني الالتزام بالمعروف والانتهاء عما نهى الله عنه ومعنى التعاون الحث عليه وتصحيح الطرق اليه وسد سبل الشر والعجوان بحسب الإمكان الحس على المعروف يتسهيل طرق الخير يسد سجل الشر هذا معنى التعاون وقال تعالى لَيْنَا رَنْهَاهُمُ الْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارِ عَنْ قَوْلُهُمُ الْإِسْمِ وَأَكْلُهُمُ السُّحْ لَلِئْسَ مَا كَانُوا يَصْمَعُونَ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ أَكْمُوا بترك النتي عن المنكر وقال تعالى فلو كان من القرون من قبلكم أول بقية ينهون عن الفساد في الأرض وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولم على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين وقال تعالى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 عملوا المعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إنا يوشك أن يعمهم الله بعقاد يعني في آية واتقوا فتنة لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصة من معاني هذه الآية أن, أن إنسانا يفعل المنكر وإنسان آخر يراه وذي إن كانه أن يرضعه فلن يرضعه الثاني اشترك مع الأول في الإسم الذي يقدر أن ينهى عن المنكر ولا ينهى اشترك معه في الإسم قال عليه الصلاة والسلام مثل المداغن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اشتهموا سفينة يعني أروع مثال. قوم ركبوا سفينة واستفهموا أخذ كل منهم مكانا سهما يعني. فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلىها. فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلىها. فتأذبه فأخذ قأسا فجعل ينقل أسفل السفينة. يمر بالماء على الذي أعلاها فتأذى به فقال أنا أنقر أرض السفينة فأأخذ منه الماء فجعل ينقر أففل السفينة فأجاه فقالوا مالك لك قالت أذى تنبي يلا بد الماء قال فإن أخذوا على يديه نجى ونجي وإن تركوه هلك وهلكوا إذا واحد أخذ مكان للجلوس في أرض الصفيح، حد يأخذ ماء مداشرة، يستحق صورة بأربة ويأخذ ماء، يعني تماما هذا الوضع. هكذا حال المجتمع. إذا كان أن حرية مطلقة للناس أن يفعلوا ما يشاءوا ارتقبوا المعاصي، فعلوا مبقات، أفسدوا بعضهم بعضا، فالمجتمع إن أخذ على يد الفاتح نجى الفاسق ونجى المجتمع لإن تركوه هلك الفاسق وهلك المجتمع وقال النبي عليه الصلاة والسلام يجاء بالرزل يوم القيامة فوقى في النار فتندلق أكتابه في النار فيطحن فيها كتحمل شدار برحا فيجتمع أهل النار عليه قلبون اي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أأموك بالمعروف ولا آتي وأنهك عن المنكر وآتي. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تأمروا بالمعروف. ولكنهم ولكنهم عمن المنكرين الموصين الله البعث عليكم عذابا من عنده سنة غابه فلا يفجِب لكم رواه الترمذي وقال النبي عليه السلام إذا عُنِيت الخطيئة في الأم من شهدها فتروها كما كمن غاب عنها ومن رضها كان كمن سردها. البكرة سمعت إنه قصة وقعت في أمريكا، شيكاغو، فيها معصية، بس والله في جميل، أي أي حياة عصرية، إذا هكذا تبانت في الشام كأنك شهدت هذا المنكر ولم تنفع عنه وتحملت اسمه من غاب عن معصيتي، فرديها كان كمن شهدها ومن شهد معصية. فأنكرها كان كما الغاب عنها في قائد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الزلب شؤم على غير صاحبه إن تكلم به فقد اغتابه لأن رضي به فقد شاركه في الإسم وإن عيره اطلية به وأن الآثار فقد سئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء بجميع شيدنا حبيثة سؤل عن مية الأحياء فقال الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه شوف الطفل عن يعزل حيوان ما تكعب فوق رابطه بخير عن يشده حتى رجل خلاله وانت رجل قد تكون أبو انت أو أخوه الأكبر ستفل طريق سمساكري يجب أن تنكروا عبادة تأخذ منه تكفلته او بلسانك كما لقصبت عليه او بقلبك وهذا اضعف الايمان لكن في نقطة من قدر على الينكر المنكر بيده فانكره بلسانه اثن ومن قدر على الينكره بلسانه فانكره بقلبه اثن منتاكم غيره طبعا فلعبوا الناس بإذن اللهم هذا منكروا ما أرضى بك شوها شوها الكلام هذا منتاك هاي ولك عليها الولاية والسلطة ولك لك عليها السلطة أنت أهوها أن تنكر خروجها هكذا بقلبك غير مقبول لا يقبل إنكار القلب إلا إذا كنت عاجزا عن إنكار اللسان ولا يكمل إنكار اللسان إلا إذا كنت عاجزا عن إنكار اليد يجب أن تنكر المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستفع فبقلبك وهذا أبعث الإيمان وقال حظيفة بن يمان رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لأن تكون فيهم جيفة حمار أحب أولئهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم كثير من الأباء بتملأ أبناءه عن ملاذ يفعل كم من دعاء معكم بالمسجد أب يقول هذا الكلام يتمنى أن يكون ابنه غارقا في المعاصي وجد من كراهاتي الزنا وفي إلا أن يكون زينا يا سبحان الله هكذا كوس بكم على بدء. كوس بكم إذا أصبح المنكر معروفا والمعروف منكر. كوس بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف كأن الله عز وجل يعني يوشك أن يملك أمة لا يأتمر أبناؤها بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر يوشك أن يعم البلاء لذلك الإنسان يقوم بيته زوجته بناته أولاده أخوانه أصدقائه جيرانه يعني إذا رأيت شبحا المطاعم كما قال عليه الصلاة والسلام وعلا مطبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيك فأنسك لسانك ينزم بيتك يخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك وضع عنك أمر العامة يعني أنت بين آيتين الآية الأولى وينتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإلائك هم المفلحون وبين آية أخرى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من دل إذا استبيتم بين آياتين إذا الوضع مناسب منتك ابنك اخوك ابن عمك جارك صغرك اما شخص لا بتعرفه بتعرف يعني بتعرف ماذا رد فعله اذا نصيحتك إذ ما كان الشيء في ضرر كبير فأنت ارسل حكيما ولا توصي اذا ادعت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا اذا في امل بمئة عشرين ثلاثين وصعر اذا في امل يصير في خطر كبير يعوى الذين آمنوا عندئذين عليكم أنفسكم والحمد لله رب العالمين فقش تكليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغنينا بالعلم والغيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وتغفر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألفنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة